بوك تو 24 24 24 راندي <تصفيق> فولاش مك المواعيد المواعيد <تصفيق> هل قد فاتك الباص للتو؟ الحافلة هل قد فاتك الباص؟ يارم ساعة سيني بك لدم لقد انتظرتك للتو نصف ساعة لقد انتظرتك نصف ساعة يانند جب تلفون يوكمو ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال؟ كن دقيقاً في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ في المرة القادمة. خذ في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. يا رن بوشم غداً عندي عطلة. غداً عندي عطلة. يارن هل سنلتقي غداً؟ هل سنلتقي غداً؟ عذرا غدا لا يناسبني يؤسفني غدا لا يناسبني هذا الاسبوع نهايه هل قد خططت لشيء في عطلة نهايه هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع. yoksa randevu أو قد صرت متواعدا؟ او قد صرت متواجداً. هفت سنو بلوش ما أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. بيكنيك يبالن ما؟ هل نقوم بنزها؟ هل نقوم بنزها؟ بلاجة قدالن ما؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ داعلرا قدالن ما؟ هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ سنبرد أن نرم. سأأخذك من المكتب. سأأخذك من المكتب. سنأبدا أن نرم. سأأخذك من المنزل. سأأخذك من المنزل. سني سأأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأأخذك من محطة الباصات.